Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tazil al-kitab, laa ghaib fihi min Rabb al-'alamin. Am yaqoolu naftraa.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 ثم سوَّه ونفَخَ فيه من روحه وجعلَ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضلَلْنَا في الأرض أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون